من بنات الريح لصفر جفور كأنها ضب الفلا بجفالها من وت الخيال عسف الخيول زينها في دقها وجلالها من بنات الريح لصفر جفور كأنها ضب يلفل بجفالها من وت الخيال عسف Ziniai ma šifte, ozfa bėl mthul Allahi li baal jama lauskha lėja Ziniai ma šifte, ozfa bėl mthul Allahi li baal jama lauskha lėja Tis tebėrėk, jėlėti, mė kėlės, Mėsokkėrės, ozfa, jėlėja إنها ضبي الفنى في خالها روحة الخيام عسى في الخيول زينها في دقها وجلالها أذكر الله كل ما قامت جول وأحمد الله خصني بحبالها أذكر الله كل ما قامت جول واحمد الله خصني بحبالها كنها تمشي على قرعى الطبول فتنة اللي خافقى يضرى لها البنات الرين لصفر جفول كنها بجفالها من ود الخيام على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها ضافية القصة على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها وصفها وصفى السحاب اللي يحول كل عين تستخيل خيالها البنات الريح لصفر الجفول يلفلا بجفالها من ودى الخيا عسى في الخيول في دكها واجلالها أو تمطاري على الخاطر عجول صاحبة حقيقة ما طالها أو تمطاري على الخاطر عجول صاحبة حقيقة ما طالها كل رجل في حياة الأميول والهواية تمتلك رجالها من بلات الريح لصطر جفول كنها ضب يلفل بجفالها من وقت الخيال, الخيال عساف الخيول سينها في دقها واجلالها